ثلاثة استمع إلى الجمل الآتية وقرأها ثم تأمل معانيها مستعيناً بالصور ما جنسيتك؟ أنا تركي ما جنسيتك؟ أنا آزربيجاني ما جنسيتك؟ أنا قطري ما جنسيتك؟ أنا تركية ما جنسيتك؟ أنا مصرية ما جنسيتك؟ أنا روسية